i تستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استوئتم عليه عليه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ربنا لمٰن قلبو وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفر مبين اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا آتَى لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَذِرٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمُ مُهْتَدُونَ